بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات القر فالجاريات الجات فالمقسمات ما والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك من أُتِلَ الْخَرَاصُنَ الَّذينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ <يسألون أيان يام> يوم على النار يفتنون ذوق فتنةكم هذا الذي كنتم به تستجلون. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ <تصفيق> وَعُيُونٍ كانوا قليلاً من الليل ما يهجون وبالأسعار هم توفرون وفي أموالهم عن كل السائل وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء قُم وَمَا قُدُون تَوَابِ بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ قُمْ أنكم تنطقون هل أتاك عذيث ضعف إبرة؟ Oh, oh. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا قلو فأوجز منهم خيفة قانوا لا تخاف وَابْتَصَرُوا مِن آلِكُمْ هَأَ أنْ قَوْمَ لَمَّا فِي هو الحكيم العليم <تصفيق> <تصفيق> فما خطبكم أيها المنسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم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 وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِينِ وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّاحِينَ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظون وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَ Once the man? وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِذُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خلقنا فَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نُونًا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذيرون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولهم أتواصوا به بلهم فَتَوَلَّى عَنُّهُمْ فَمَا أَتَ بِمَلُومِ وَذَكِّذْ فَإِنَّ Să vă mulțumim مثل ذنوب أصحابهم فلا يستاجلون فويل للذين كفروا من يوم ملت să <Marvel>